جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادقلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فهم أجر العاملين